بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام <سؤال> <سؤال> راى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم من ونذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمسعكم متاعا, متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتكم الذي فضل فضله وَإِن تولوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُ يثنون خُدُورَهُمْ يَسْتَخْفُوْ مِن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 وَأَلَمْ يَسْطُرْهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّهُمْ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوتون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر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 ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مستته ليقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور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 فلعلك ساركم بعض ما يوحى إليك وضائق به قدوك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك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 وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أَنَّمَا ما بِعِلْمِ بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم من كان يريد الحياة الدنيا بطما طنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على ذينة من ربه ويسلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى لِكَيْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنُرْوِعُهُ مَا فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ منه إِنَّهُ الْحَقُّ من ربك وَلَكِنَّ أكثر النَّاسِ لا يؤمنون شرى على الله كذبا أولا سيرون اولئك لن يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يوبق لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخرون. اخبثوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والاطمئن والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله ان اقف عليكم عذاب يوم ال فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك السبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينه من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون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 وَيَا قَوْمِ مَن يَنقُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن قَرَضْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إن فأكذرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما عليكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إذ فعلي إجرامي وأنا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأت بما كانوا يفعلون واصنع لكم كبير ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنعوا وكل وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من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 فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَاجَ التَّنُّورُ قُلْ احْمِلْ فِيهَا قُلْ احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ من زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا قال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى موح في نازل يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين قال سنأوي إلى جبل يعصمني وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطني وغيظ الماء وقضي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 أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا وترحمني من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمسعهم ثم يمسهم منا عذاب تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاخبر إن العاقبة للمستقيم. لا عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مسترون يا قوم لا أسألكم عليه اجرا إن اجري إلا على فقرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتلك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا عساك بعض آلهتنا بسوء قال إن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 وجيناهم من عذاب غليل وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واستبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاجا كفروا ربهم ألا بعد لعاج قوم هود وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره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 وآتاني منه رحمة فمن ينكرني من الله إن عطيته فما تزيدونني غير تخصي ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم, فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمسعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا, برحمة منا ومن ذي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاكمين يغنوا فيها ألا إن ثمود ربهم ألا ولقد جاء سرسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجت منهم خيفة قالوا لا تقص إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأتهم قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وانا عجوز وهذا بعني شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وهو حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم روى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم ضاق بهم رعاه وقال هذا يوم عصيب و جاءه قومه إليه ومن قبلك كانوا يعملون السيئات قال يا قوم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 قال لو أن لي بكم قوة أو اوي إلى ركن شديد قالوا يا نوت إنا رسل ربك لن يصلوا إليك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 ثومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقثوا المكيال والميال خير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب وصلاتك سأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا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 وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم ثقا في أن يطيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط واشتغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفطه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجلناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واستخذتمه وراءكم ظهريا إن ربي فعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن وكاذب وارتقبوه إن مَعَكُمْ رَفِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْنٌ لَّجَيْنَا شَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَأَصْبَحُوا فِي ديارهم كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت التمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبع في هذه لعنة ويوم يوم القيامة بأسرع دم رفود ذلك من أمباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد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 وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت في السماوات والأرض لما يريد وأما الذين تعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت في السماء لقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كل لما وغفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاسترتم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إِنَّهُ بما تعملون بَصِيرٌ ولا تأركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وأقبل ولا سقراطين نهارا وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكران الذاكرين و. فان الله لا يضيع اجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اذواقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم والسبع الذين ظلموا ما أسرفوا به وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون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 وتمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من أَجْمَعِينَ والناس أجمعين نقص عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ عليك من أنباء بِهِ ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وَمَا وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون لَا